جنته ونعيم فكين بما آتاهم ربهم ووقعهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كين على سر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما أنتناهم من عملهم من شيء وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون تقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفتين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقاية عذاب السمووم ان كننا من قبل ندعه ان كننا من قبل ندعه انه هو البر الرحيم فذل كِرْ فَمَا انتَ بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون قلت رب صوف إني معكم من المتربصين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 فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ نَغْرَمٍ مُسْتَقَلُونَ أَمْ عِندَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ وَإِذَا رَوُوا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مّنْكُم فَدَرُّوهُمْ حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا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 ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم الله